Ona je Hvala vam. لادينهم فيكونوا انصارا اي الذين كنتم تزرعون قال الذين حقا عليهم قاموا رد بناؤ لاؤلئك الذين اغوانا واغوانهم كما ربنا انا الىك ما كان ايما يحبودون وقيل أَمَّ مَن تَبَ وَأَمَنَ مِ لَصُِ حَم ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا الحمد في الأولى وللآخرة وله الحكم وإليه